Bismillahir Rahmanir Rahim Qaylun lil qaffifin allatheena idha aktahu ala an-nasi yastawfun wa idha kaluhum awzanuhum 119. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين 110. وما أدراك ما سجين 111. كتاب مرقوم 112. ويلو يومئذ للمكذبين 113. الذين يكذبون بيوم الدين 114. وما يكذب به 119. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين 110. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون 111. كلا إنهم مع ربهم يوم ذي لمحجوبون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 111. إن الأبرار لفي نعيم 112. على الأرائك ينظرون 113. تعرف في وجوههم نظرة النعيم 114. يسقون من رحيق مختوم ختامه 119. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون 110. ومزاجه من تسنين 111. عينا يشرب بها المقربون 112. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون 113. وإذا مروا بهم يتغامزون 119. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين 110. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون 111. وما أرسلوا عليهم حافظين 112. فاليوم, فاليوم الذين Mūsų, mūsų,